بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعزلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون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 ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون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 يُنبِتُ لَكُم بِهِ الذَّرَا وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالآعَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ هَلْ تَّدُومُ مُسْتَكْرَتُهَا بِأَمْرِ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 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه نحما طريا وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون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 ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يذرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاه العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم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 بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس متوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا بالذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنيم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة صيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا ان تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك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 اللهم ما من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حربنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على بوسل إلا البلاب المبين ولقد بعثنا في كل أم مَتْرُسُلًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَمِنْهُم من هدى اللَّهُ ومنهم من حقت عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كيف كان عاقبة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 بلى وَعْدًا عَلَيْهِ حقا ولكن أكثر الناس ما يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إن ما قولنا لشيء إذا أرى أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعض ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأدر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 وَأَمْزَلْنَا إلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا لُزِلْ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَبُوا الْسَّيِّئَاتِ أَيْ يَخْصِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُبِهِمْ فَمَا هُوَ بِمُعْجِزٍ أَو يَأْخُذَنَّهُمْ عَلَى تَقْوٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ فَلَمْ يَرَوْا إِلَّا مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ بِلَابِهِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ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 فقال الله لا تتخذوا ۖ اثنين إنما هو إله واحد لَهُ مَا وله ما في السماوات والأرض وله الدين ذَا الَّذِي الله تتقون وما بكم من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 ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون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 فَرَفُولَ لقد لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أمم من قبلك قَبْلِكَ لهم لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ اليوم الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَلَابٌ أَلِيمٌ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 إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بثونه من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاذبين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورذقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بلوتا ومن الشجر ومما يعرشون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 فما الذين فضلوا بردي رزقهم على ما ملكت فَهُمْ فهم فيه سواء اللَّهِ الله يجحدون فالله جَعَلَ لَكُم من أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَتَهُ وَرَزَقَكُم مِنَ الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه مما رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يات بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض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 اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا يَوْمَ عَرَفَاتٍ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ عَرَفَاتٍ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ بِلاَ نَوَانٍ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابًا تَخِيفُكُمُ الْحَرُّ وَتَرَابِيلَ تَخِيفُكُم بَأْسُكُمْ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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شركاءهم قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شركاءنا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إلَيْهِمْ فَأَلْقَوْا إلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ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 ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكث تتخذون ايمانكم دخلا بينكم، تتخذون دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربعة من أمة.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 ولنجزين الذين صبوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبة ولنجزينهم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 من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صبرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فَكُلُوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نِعْمَةَ الله إِن كنتم إياه تعبدون إِنَّمَا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وَمَا أُنزِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن يَذْكُرِ الْغَيْرَ وَلَا عَادِيًا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا مَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمْمَةً قَالِتَ اللَّهُ حَنِيفٌ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرٌ لِأَنَّهُمْ هِدَيْتَهُ وَهَدَاهُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِي يُقْتَلُفُونَ أُذْعُو إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوَعْبَطِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا وَضَلَعَ سَبِيلهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنَّ فَضْلَتُمْ فَعَاقِبٌ بِمِثْلِ مَا خِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ <تصفيق> اصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم